أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أن أمثى عليهم غير المرضون عليهم ولا الضالين آمين وما خلقنا السَّمَاوَاتِ والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما حق ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الخصل مقاتهم أجمعين يوم لا يظلم ولا عن من لا شيءهم ولا أنصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغل حميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجميع فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمكرون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعنون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وسوجناهم بحورين يدعون فيها بكل فاتحة آمنين لا فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجئين فغلب من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يستغناه برسالة لعلهم يتذكرون ورتق به